الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع دربه بإحسان إلى يوم الدين وبعد تحدثنا في لقاء السابق عن إعراب المثنى واليوم بمشيئة الله تعالى نواصل الحديثة عن الأسماء المعربة بالعلامات الفرعية أو بعلامات الإعراب الفرعية فنبدأ بعون الله تعالى في الحديث عن إعراب جمع المذكر السالم جمع المذكر السالم إعرابه واضح وصريح ولا لبس فيه معروف أنه يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء يرفع بالواو وينصب ويجرب بالايه بالياء يرفع بالواو مثل قول الله عز وجل قد افلح المؤمنون المؤمنون هنا يقال في اعرابها فاعل مرفوع تمام فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لانه جمع مذكر ايه سالم قد افلح المؤمنون أما بنعرف باء بالتفصيل بنقول قد حرف تحقيق طبعا حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإيه من الإعراب لأن الحروف كلها مبنية وملهاش محل من الإعراب وأفلاحاً تفضل السزن تفضل حضرتك أو وين صب ونجرب قد أفلاح المؤمنون أفلاح هنا بنقول إيه فعل ماضي مبني على الإيه الفتح لا محل له من الآية من العراق لأنهم لا يتصبّشون المؤمنون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه إيه جمع مذكر إيه سالم وانصبه جرب ليه إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات إن الذين فتنوا المؤمنين وإيه والمؤمنات هنا المؤمنين بنقول في عرض إيه تمام كده مفعول به ايه منصوب وعلامة نصبه تمام مفعول به يبقى المؤمنين يعني يا ريتنا نعلم في الورق اللي معنا دوت ونكتب كمان الإعراب لأن أنا المذكرة من أول من أنا زي ما أنتم حضراتكم طلبتوا عملت لكم مذكرة من أول المنهج من أول المنهج لحد ما احنا قفين وبإذن الله في يعني كده هي بفضل حضرات لأنها جلس نصتنا تمدد كمان أسبوع لو خدت المحاضرة 3 الاثنين دين ان شاء الله يبقى معنا كمان محاضرتين هذا كويس خلص هنحاول نجمع لكم برضو الدرسين اللي هم هناخدهم فيهم بإذن الله أو 3 بحيث يبقى معاك مذكرة متكاملة من أول المنهج لحد ما احنا وقفين آه لحد الأجازة تصدر الفقه براحتك بقى وبعد كده ربنا الله <تصفيق> بقى وإذن الله وطبعا يبقى فيه انتحام بعد الرجوع من الأجازة وبشرة ان شاء الله يعني يعني يعني كده ايه عشان تشوف مستويات فبنقول آآ آآ ان ان الذين فتن المؤمنين المؤمنين هنا ايه مفعول به ايه منصوب وعلامة نصبه الايه الياء لانه جمع مذكر ايه جمع مذكر سالم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه اه المؤمنين بمن وعلامة جره الايه الياء لانه جمع مذكر ايه سالم جمع مذكر سالم ليه الحروف كلها مبنية لا محل من الاعراب قد حرف تحقيق مبني على الايه على السكون اهوت لا محل له من الايه من الاعراب خلاص طيب يبقى كده عرفنا ان ان, إن جمع المذكر السالم يرفع بالايه بالواو وينصب ويجر بلياء خلاص آه. مش مشكلة مش مش عارف انا مش عارف كسرت المره اللي فات بتعملنا مشكلة وانا احنا عنيت نايتل الوقت تبقى لك فبنقول ايه, ايه, ايه, ايه طيب ايه شروط هذا الجمع ايه يعني البجمع الجمع المذكر السالم إيه باء عشان لما بعرف شروطه أو ب أو ما بعرف البجمع الجمع المذكر السالم بيترتب عليه إن إن أسماء معينة لم يتحقق فيها شرط جمع المذكر السالم تفهمون ومع ذلك جمع عند جمع المذكر إيه سالم فهسميها إيه باء ملحق بجمع المذكر إيه ملحق بجمع المذكر السالم زي الملحق والمسنن بالضبط آه فبنقول هنا اشترط في جمع لو لاحظت معي ما كنتم ملحوظة هوات اشترط في جمع المذكر السالم ان يكون ايه علما علم يعني اسم الواحد ماشي مذكر لمذكر يكونش لمؤنس عاقل ما يكونش لغير الايه العاقل خلاص خاليا من تاء التأنيس خاليا من ايه من تاء التأنيس يبقى لما يجي اقول مثلا ايه محمد اما نقول هنا محمد واو واو زايد اه بتوفرش الشروط ده لو متوفرش اه علم وايه كمان مذكر عاقل ومفيش تاء تانيس اما مجموعه بقول ايه محمدون بحط ايه واو نون زايد بقول ايه زيدون، بزود واو ونون خلاص طيب لو لو لو خرجنا محترزات الشرط التالت اللي هو خاليه من تاء التانيث فمعنى كده ان لو لو اسم علم لمذكر وعاقل بس فيه تائل تأنيس عمكم الله بعد ما نجمعوش جمع مذكر ايه زي سالي زي ايه زي اسامة زي اسامة و ايه طلحة حمزه ما ينفعش اقول ايه اسامون طلحون حمزون هو وفيه تائل تأنيس اهي بس هو ايه اسم المذكر لما سمع عن عرف هكذا بالتالي بدخله باب تاني من اللي هو إيه؟ جامع المؤنث الإيه؟ السالم تمام؟ جامع المؤنث السالم، أسامات، طلحات، الحمزات وهكذا هنأخذ في جامع المؤنس الإيه؟ السالم، ما يجمع جامع مؤنث إيه؟ السالم طيب، الحاجة التانية هو يقول بيقولك فلا يجمع حتى الجامع مثل وطلحه وطلحة وحمزة، خلاص؟ أو يكون صفة لمذكر ما لي كده برضو صفة لمذكر إيه؟ عاقل خلينا برضه من إيه مش ايه بقى عندك صادق صادق صادق صادق ومؤمن دي هي صفه ولا مش صفه لمذكر عاقل وخالي من ايه اما اجي اجمع مؤمن اقول ايه مؤمنون اما اجمع صادق اقول ايه صادقون تمام طيب تاني التالي من تانيث برضو برده هتدينا تاني اللي هو ايه لو صفه وعلم لمذكره لوصفه لمذكر عاقل بس فيها تاء التانيث مش هجمعها الجمع ده زي ايه ها عندك لا صفه لمذكر وعاقل بس فيها تاء التانيث علامه اه علامه ها ذواقه خلاص ها هما زه ويل لكل ايه هما زه هما ذات اللمزه يبقى دي صفه للمذكر يرى من فاتئ التانيس بقول ايه فلان علامه فلان ذواقه الادب ذواقه يعني عنده ايه حاسه اه في التذوق الغذا وماذا اللي هو الايه المكتاب او المانع تمام فبنقول هنا دهوت هل يجمع جمع مذكر سالم ولا لا يجمع ليه لوجود الايه الشرط ان يكون خالي من ايه منت دي تعال نشرح موضوع ثاني علامات زواقات همزات وهكذا اللي هو جمع المؤنس هناخد برضو ايه ما يجمع جمع مؤنس سالم بعد كده ان شاء الله خلاص الالقاء النهارده بس خاص جمع المذكر الايه السالم فيشترط في جمع المذكر السالم أن يكون المفرد ايه علم لمذكر خلاص علم او صفه بقى نقول علم أو ايه او صفه عشان نبقى اتجاهنا واحد علم او صفه لمذكر عاقل ها خالي من تايل ايه او خالية من تايل تانيس طيب اما نيجي بقى ندخل على الملحق بجمع المذكر السالم الملحق بجمع المذكر السالم معروف ان هو اختلف فيه مثلا ايه شرط من الشروط او مكان شلوه مثلا كلا يكون له لا مفرد له من لفظه ملوش من لفظه ايه مفرد اه هتلاقي في الكتاب جابلك امثلة متعددة كده انا عم يهمل لك هنا يعني الاستاذ أحمد يعني يا ريت تبقى مشكورا بعد كده في قميص ولا ايه خلاص عايزين بس ايه في المسافه ضيقه يعني لو, لو ديت في صفحتين يبقى افضل صح ولا ايه عشان عشان نكتب الاعرابيه بالظبط كده ان انا انا كاتب لكم في المذكره الجديدة ان شاء الله الاعراب يعني بكتب الحاجة وبكتب الاعراب كذا بعد بس بعد كده انا ضهيت كنت مستعجل فيها في كتابه كده فيا نكتب الاعراب هنا برضه شنبق متكاملة معان، فبن... كم حاجة من ال كم كلمة من الملحق وجمع المذكر السالم، كم كلمة هنا؟ عشر كلمات هي، عشر إيه؟ آه من واحد لعشر، عشر كلمات دي كلها ملحق وجمع المذكر السالم، هو كتبها لك في الكتاب حوالي سبعة أو ستة مش عارف. آه آه آه كلمات أما أما بنتكلم عن الملحق بجمع المذكر أو الملحق معناها ان معناها ان كل الحاجات ديت هي دي اللي وردت عن العرب هي دي اللي وردت عن الايه يعني معناها الحصر يعني الحصر في هذه الأشياء او في هذه الكلمات أما قلنا أما تكلمنا عن عن الملحق بالمثنى قلنا ان هو كا... ايه وايه واثنتان وكلا وايه واكيله وكيلته وكيلته عن العرب خلاص اما بنتكلم عن الملحق بجمع المذكر السالم برضه بنقول ان هما عشر حاجات همه وردوا عن ايه عن في حاجات مختلف فاحنة او يعني ايه مالهاش لازم نصجرها تبالك دي الحاجات اللي هي تقابلك وتلاقيها ما قابلك في القرآن ومعضلة وإحنا دايما بنعول على اللي هو ورد في القرآن الكريم عشان لما تقابلك تعرف تشتغل معها ازاي وتوجهها انا اتجاه تعريبها ازاي وهكذا فبنقول هنا ايه من ضمن الملحق بجمع المذكر السالم اول حاجة فيه قلو قال الله تعالى ولا يأتلي قلو الفضل منكم والسعتي ان يؤتوا قل القرباء يأتلي يعني ايه يحلف او يقسم اه ماشي قلو الفضل اللي هو طبعا المقصود به سيدنا ابو بكر الصديق منكم والسعتي ان يؤتوا قل القرباء فهنا قلو قلو بنعرفها بقى هنا نقول عليه في الإعراض فاعل ماله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه تمام كده ثاني نقوله مع بعض تاني قلو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالي يكتبه برضو عشان يبقى ايه عارفينه أولو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه إيه ملحق بجمع المذكر السالم يعني لو قلتها ماشي بس هي نيابة عن الوردي مفهومة يعني بقى خلاص احنا بناخدها في العلامات الفراعية اه اه اه التالية بقى أن يؤتوا أولي القرباء أولي بقى هنا تبقى ايه مفعول بي طب ما الفاعل الف... في ايه لا أن يؤتوا هو الواو تمام كده والفعل يؤتوا تمام يبقى يؤتع على غضاء ايه فعل وفاعل فعل وفاعل قولي القربة قولي بقى ده ايه مفعول به منصوب نكتب برضه مفعول به منصوب علامة ونصبه الياء لانه ايه ملحق بجمع المذكر السالي تمام طيب ان في ذلك لعبره لاولي الابصار في ذلك مفيش في في خلق ماشي ان في ذلك وخلاص في, في ذلك لاولي الابصار وخلاص. خلينا في قولي هنا ايه بنقول اسم ا مجرور بايه مجرور بايه الاول باللام وعلامة جره الياء لانه ايه ملحق بجمع المذكر الايه السالم خلاص طب ليه احنا قلنا على قولي هنا وقوله ملحق بجمع المذكر السالم لانها ايه لا مفرد لها ايه من لفظها اه يعني قولو بمعنى ايه اصحاب يعني قولو فضل اصحاب الفضل لو انا جيت يعبر عن صاحب الفضل اصحاب الاصداب مفردها ايه صاحب الايه الفضل لو لو عايز اجيب كلمة من من من من اشتقها من اولو تعبر عن المفرد عن صاحب الفضل هلاقي مفيش تمام كده هلاقي من معناها بس دي ايه ذوق او صاحب او كده تمام فبالتالي بنقول ان هي ما ينفعش اجمعها جمع مذكر سالم العرب نطقوا اما بنقول ملحق دي يعني ان العرب نطقوا بها كده الكلمات دي عشان اجي اقول ان هي جامعة مذكر سالم ما ينفعش اتفضل عشان اجي اقول ان هي جامعة مذكر سالم ايه ما ينفعش يا ريت بس مشكور على الزحمه تبقى توصل لنا الكتابه دي شويه يعني ايه بعد كده عشان لو حد عايز يكتب تعليقات اعراف كلام ده يعني افضل يعني يعني ده لو البلاوي في صفحتين يبقى افضل يا ريت ايوه عشان هنزود عليك شوية في الورق السوشيال والله كلام خلاص فبنقول ملحق بجمع مذكر سالم لأنه هو ما لهاش مفرد من لا يبقى احنا لازم نحطها في حاجة معينة. لازم نحطها في خانة. نصنفها فهنقول إن هي بالحركات مش مش معرب بالحركات لانها مره بتيجي بتيجي إيه؟, ايه علي عليون عالمون, عالمون, مرة عالمون ومرة إيه؟ عالمين. آآ آآ مثلا عندنا هنا ايه كمان اللهم صلّي اللهم اللهم صلّي اللهم من الأشياء الملحة بجمع المذكر السليم إيه عالمون بفتح إيه العين بفتح اللام لأن عالمون مفردها إيه فد مفرده عالم العالم اللي هو إيه الأزياء يعمل في ميدان العلم تمام متصل بصفة إيه العلم عالمون ده جمع تمام كده جمع إيه جمع مذكر سالم يعني صفة لمذكر عاقل هو وخالي من التاء إنما عالمون جمع إيه؟ عالم وعالم دم ما إيش صفة لمذكر عاقل وما هو إيش عالم لمذكر عاقل يعني مفيش واحد اسم عالم تمام أنا الشرط عندي في جمع مذكر الثالث إنه يكون عالم أو صفة يكون اسم يعني أو صفة هنا عالم اسم جنس بنقول عليه اسم إيه اسم جنس اسم جنس يعني إيه يعني بيطلق على كثيرين زي قوم مثلا قوم هوت في فأني تصنيف برضه اسم جنس له ببخص ببرد تمام فعالم يطلق على العقلاء وعلى غير العقلاء أمة من الأمم معينة تجمعها صفات وخصائص واحدة يطلق على عالم الطيور عالم الحيوانات عالم الإنسان عالم الجن عالم كذا والله عز وجل هو رب كل هذه الايه العالمين الحمد لله ربي العالمين العالمين هنا جمع ايه عالم ماشي في فرق بين عالم وعالم العالمين جمع عالم المقصود بها ايه كل المخلوقات اه مش الانس بس كل المخلوقات عقلاء وغير ايه وغير عقلاء فبنقول هنا يبقى إذن عالمين او عالمون لم يستوفي شروط الايه الجمع وبالتالي هو احيانا يجي عالمون مون في ذلك الايات لا للعالمين دي لا حاجة تانية جمع آآ آآ الحمد لله رب الايه العالمين اه واحيانا نيجي على مون ملحق بجمع السالم لا علماء ده جمع تكسير بقى وجمع عالم جمع عالم جمع تفضل. عوالم ده جمع ايه؟ في جامع الجامعة برضو بس هيو مش هنا مش جامع الجامعة ولا حاجة عالم, عالم ملحق بجامع مذكر سالم تبقى لك؟ لان احنا عندنا اما بنجي نجمع بنلاقي هنا جامع مذكر سالم وفي جامع مؤنث سالم وفي جامع ايه؟ تكسير تبقى لك؟ واحيانا الكلمة يبقى لها اكثر من جامع جامع واثنين وثلاثة تمام؟ فجمع جمع المذكر سلم معناه إنه هو سلم مفرده هو من التكسير خلاص لم لم تتوفر الشروط في في الجمع بال بالحق بجمع المذكر السالم وهي كلمات محددة تحدث بها العرب ونص عليها العلماء منها ايه عالمون فبنقول هنا مثل ايه بقى الحمد لله رب العالمين بنقول العالمين هنا ايه إعرابها تمام كده رب مضاف والإيه والعالمين مضاف إليه. يعرفها نقول ثانية إبا، أيوة. وعلامة جره الإيه، الياء لأنه ملحق بجمع المذكر الإيه الثاني. تمام كده. يبقى هاي العالمين كان يعرفها هو. ترى اللي الله يكتب؟ الحمد لله رب العالمين. رب مضاف والعالمين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء. لأنه ملحق بجمع الإيه. المذكر السالم يبقى خدنا كده ايه حكتين هما ايه وايه لا من الملحق المذكر السالم خدنا ايه اولو ها وعالمين اولو ايه عالمون او عالمين تمام بعد كده يعني يا تكون الورقه ديت موجوده مع الناس كلها عشان مهمه اه في المكتبة تقريبا مش مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء رب مضاف مهم مجرور لأنه تبص بقى اللي قبل منه الحمد لله ربي صفة من لله صفة لله عز وجل تمام طبعا لله جره مجرور متعلق ومحزوف مقدر من فعل الكون أو الاستقرار خبر أي الحمد كائنو لله أو مستقر لله وبعدين جات صفة بقى والإيه وكده ربي العالمين فبنقول هنا إيه رقم اتنين عالمون رقم ثلاثة بقى إيه عليون رقم ثلاثة إيه عليون وعليين اسم لإيه لأعلى الجنة لأعلى الإيه وورد في ال القرآن الكريم أو اسم لما لا يعقل يبقى لا يجمع جمع مذكر أو لا لا لا عليه جمع مذكر سالم وإنما نسميه ملحق بجمع المذكر السالم قال تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون لفي عليين وما أدراك ما عليون عليون هنا إيه عليون الأولانية اللي يريد رفع الثاني يعني خبر نعرف أن أقول أي خبر ما هنا مبتدأ عليون خبر مرفوع وعلامه رفعه الواو لانه اه عليون بنجيب الحبيب. نعم ما ما مفرد بقى هي علم نزل كده هاطق قبيل عرب هكذا اسم اللي اعلى الجنه او جاء بيه القران هكذا تقول حضرتك هي لو, لو لو لها مفرد كانت جمع مذكر سالم عشان كده احنا الحقناها بالجمع المذكر السالم نعم علم لها مفرد بس المفرد ما هواش آآ آآ عالم لمذكر ولا صفة لمذكر اسم جنس المهم أن فيه شرط مختل يعني أتمنى يعني ممكن يبقى ليه مفرد بس المفرد مش منطبق عليه شروط آه أو ممكن ما بقاش ليه مفرد أو كذا المهم أن شرط من الشروط تمام؟ فبنقول هنا الأول إيه؟ وما أدرك ما علي اليون عشان نجيب الرافل يعني الأول بنقول علي اليون خبر مبتدأ خبر ما خبر مرفوع علامة رفعه الواو لانه ملحق بجمع المذكر السالم طب ان لافعيل الليين الليين بقى إيه؟ اسم مجرور بفي وعلامه جره الياء لانه تمام ملحق بجمع المذكر السالم خلاص يبقى رقم اثنين ايه عليون وعليين يبقى لو رجعنا تاني الملحق بجمع المذكر السالم من الاول هنقول ايه قلو ها عالم ها عليون اولو ها الحاجات دي لازم تحفظها طبعا اه لان هي هي منصوص عليها كده مفيش غيرها يعني مش اجيب لك نماذج وبقيس بقى على لا ما دي ما ينفعش في نماذج هم كلمات معينة معينه نطقتهم العرب يجوا زي ماهم تمام وكل واحدة فيها مشكلة شكل معينه فعشان كده بنلحقها بجمع المذكر الايه السالم بقولو عالمون عليون رقم 4 20 اه, اه الفضل ايه؟ العقود عشان كده وبابه الى 90 الفضل العقود 10 20 30 40 50 60 70 80 90 كل ده بنعرفه جمع المذكر السالي. لأنه بنسميه ملحق بجمع المذكر السالي ما أنت ممكن تلاقي كده اا مثلا قرآنية إياكم منكم عشرون صابرون عشرون دي هي هنا ما صح ممكن كنت أقول كده يبا هي هنا منكم عشرون إيه لا نعم لا برضو اسم إيه اسم كان. اسم كان. ما بتعمل عمل كان هي كان او يكن او غيره المهم ان هي بتعمل نفس الايه ترفع المبتلى وتنصب الايه وترفع وتنصب الخبر فيكن منكم عشرون عشرون اسم كان عشرون اسم ايه اسم يكن يعني خلاص يبقى مرفوع علامة رفعه الواو لانه ملحق بالايه بجمع المذكر السالم اه ما تجيش بقى تقول ايه لانه جمع مذكر سالم ما ينفعش جمع مذكر سالم انت مفردوا ايه عشر ما يمتجنش يبقى هي بنسميه بقى ملحق بجمع المذكر لايه السالم نعم الجر ومجرور متعلق بمحذوف خبر يكن منكم عشرون صابرون متعلق بمحزوف خبر يعني يكن مستقرا منكم تمام ويجوز وجه ثاني ان تكون جعل ان كان ناقصة, ناقصة يعني ايه؟ تحتاج الى خبر و الى, اسم الى اسم وخبر ويجوز ان تعرب كان هنا على انها تامة ده وجه يوحي به المعنى هو تامة يعني ايه يعني تكتفي بمرفوعها تكتفي بالاسم بتاعها بس وتكون حلازم بمعنى وجداء فالتقدير ايه ان يوجد منكم عشرون صابرون يبقى اسمها عشرون وانتهى الموضوع ملاحش عايز خبر لانه بمعنى ايه بمعنى يوجد زي ايه بالظبط زي قول الله عز وجل وان كان ذو عسرة فنظرة الى ما يصر فين خبر كان هنا ما فيش يبقى كان احيانا ما ما بجداش خبر يبقى نسمعها كان الايه التامة التامة يعني اكتفت بالمرفوع عن المنصوب وتكون حياز بمعنى وجداء فإن وإن كان زو عسرة فنظرة إلى ميسرة أي وإن وجد زو عسرة وجد في أي مكان يعني للتخفيف على على المدين هنا قبل حضرتك وإن أي أن كان وضعه بقى ما فيش اشترطات هنا ما فيش قيود عليه طالما أنه هو صاحب عسرة فنظرة إلى, إلى ميسرة كان هنا بنسميها كانت تامة اكتفت بمرفوعها عن إيه عن منصوبها وتكون تكون بمعنى وجد حينئذ فياكون هنا برضو ايه نفس القصه هناكم منكم عشرون على اي التوجيهين عشرون اسم كان او اسم يكن ده ده يلزمك دلوقتي عشرون اسم ايه اسم يكن مرفوع علامه رفعه لانه ايه ملحق بجمع المذكر السالم طيب من انا هقول لحضرتك اهو اه هنكمل اهو القرن العشرون عندما في أول أول القرن العشرون قرن إيه المعجزات العلمية قرن العشرون العشر... العشرون هنا ايه لا أيوة صفر إيه صفر القرن تمام كده لان الخبر معناها انا لو قلت القرن العشرون سكت اداني معنا ما أدري لسه المستمع م... مت... عنده توقع ان يعرف ماذا تخبر عن القرن العشرين أنت بتتكلم عن القرن العشرين في ايه ؟ ده معنا الخبر بقى الخبر بقى انا قلت حاجة وهاأخبرك عنها حاجة تانية عشان كده النحو ما بتخدش بالشكل كده تخد بالمعنى بيفادة المعنى فما يقول القرن العشرون ده كله ده مبتدىء وصفة صفة جت للقرن اللي هو العشرون تمام الخبر فين؟ ها؟ قرن المعجزات يبقى ال إيه يبقى أنا كده آه أخبرت عن القرن العشرين بأنه قرن إيه المعجزات الشاهد معنا هنا العشرون العشرون دي اعرابها ايه صفة الايه للقرن صفة الايه للقرن طب القرن العشرون ولا نقول ايه العشرون الليبة اه نون جمع المذكر السالم ونون ملحق بيك كذلك تكون ايه مفتوحة احنا اخذنا خالدين وخالدين اما نرجع نفكر هتلاقي ان انا اقول حتى كتبها بتاعة خلاص نون جمع المذكر السالم مفتوحة عكس نون ايه عكس نون الايه المثنى يبقى لنقول أصلا حد يلتبس عليه الأمر يقول لك القرن ده مرفوع يبقى العشرون نرفع لإيه أنه نهي رخ لا هي أصلا مرفوعة بطبيعتها لأنها فيها وهي وما يجري مع المذكر السالم ده ملحق بجامع المذكر الـ السالم يبقى هنا بنقول القرن العشرون العشرون صفة للقرن مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وليت نكتب الإعرارات دي كلها يعني نكتبها على ظهر الورقة ما هي الورقة عندنا متفضل يعني ممكن ممكن لا ممكن هنيجي نهوت لو انا بقى عايزة انا ازبط حالي اهوت انا بقى, بقى اعرف مثلا قال لعشرون قرن العشرون يبقى ايه وصف او صفة او ناعت مثلا مرفوع وعلامة رفعيه كذا الواو لانه ايه ملحق بجمع المزيجة يبقى بقى انا عمر الورقة ما تنفصل عن ظهرها هي ما اللازق فيه هبص هنا هلاقي العرب هنا بالك. فبنقول ايه بعد كده اخذت من ابي اربعين جنيها اربعين نعرفها ايه من الحديث عن الو وعالمون وعليون ونتكلم عن عشرون رقم 4 من الملحق بجمع الايه المذكر السالم قرن العشرون انتهينا منه خلاص اخذت من ابي 40 جنيها 40 بنقول ان هي ايه مفعول به ايه منصوب وعلامه نصبه الياء لانه ايه ملحق بجمع المذكر السالم خلاص ب مفعول به منصوب وعلامه نصبه الياء لأنه ملحق بجمع لأنه ملحق بجمع المذكر السالي إياكم منكم عشرون صابرون اتكلمنا عن عشرون فضل ده تمييز بادي تمييز منصوب؟ آه منصوب شاء الله يبقى جو... 40 مفعول به منصوب وعلامه نصبه ياء لانه أخذت من ابي 40 جنيها بس ما لقتش مفعول به منصوب وعلامه نصبه ياء لانه ايه ملحق بجمع المذكر السالم منكم عشرون؟ إن من عشرون؟ خلاص قلنا عليها إيه؟ ان اسم كان اسم اياكم مرفوع رفعه الواو ملحق المذكر موسى ثلاثين ليلة ثلاثين هنا تبقى إيه م? لا مفعول ثاني لوعدها مش ووعدنا فعله ايه فعل وفاعل كده طيب موسى فعل اول كاننا قلنا ايه ووعدنا لو, مف... لو, موسى... لو... لو اسمه كان موسى يعني اسمه صحيح الاخر هنقول ايه وعدنا محمدا اربعين ليلة مثلا تقول حضرتك يبقى مفعول اول موسى ثلاثين مفعول ايه مفعول ثاني منصوب وعلامه نصبيه الايه الياء لان ملحق بجمع المذكر الايه السالم طيب 60 في مسكينا فيطعموا مسكينا ستين من ايه مضاف اليه تمام كده ست... طعام مضاف و مضاف اليه؟ مضاف اليه مجرور وعلامه جره الياء لانه ملحق بجمع الايه مذكر سال مجرور مهنا ما طالما قلنا مضاف إليه يبقى بقى أغلت عن نقول قلنا مجرور بالإضافة تمام لو هن... لو لو هن قل مجرور بالإضافة بنقول اسم مجرور بالإضافة إن ما حاولنا في الأول مضف إليه بمعروف إن أغلت عن إيه عن الإضافة ذكر الإضافة تاني يبقى س مضاف مضف إليه مجرور وعلامة جرية لأنه ملحق بجمع المذكر السال يعني يا ريت حتى تبت مع الفض هو المعنى اللي بحدد برضو إطعام أضفت الإطعام لستين أو ثلاثين الليلة هنا دي يعرفها المعنى اللي بيحدد في النهاية برضو بنرجع للمعنى تاني يعني وعدي موسى إيه؟ ثلاثين ايه ببوك حضرتك طيب فيطعمه ستين إطعام إيه؟ أضفت الإطعام لحاجة هو أضفت الإطعام لحاجة وبعدين الإطعام هنا ism اللي جاي اللي جاي بعدها على طول مباشره ثاني يبقى ايه مضاف اليه معرفه خدت بال حضرتك لان الاسم ما هوش منون لو منون هيبقى مبتدا واللي بعده منه خبر يعني انت هتاخدها واحده واحده كده هو النحو ده بناخده ايه سلمى السلمه اه طيب اتفضل امم بالمعنى برضو اه وعدنا موسى ايه في فعل وفاء مصر المفعول الاول يبقى على طول ثلاثين 30 منصوبه يبقى مفعول ايه مفعول ثاني وهكذا خلاص طيب بنق... مح... عشان كده بقى احنا بنقول ايه يعني يا ريت حضرتك تكتب تكتب بس حتى مفعول اول مفعول ثاني انت عارف بقى ليه التفصيل ما... ما... ما... منصوبه انا بتصبك كذا انت عارف الكلام ده اكتب انا كده ايه سن قلم كده مفعول اول مضاف اليه كده بحيث تبقى انت عارف هتتدرب على عن... الاعراب واحده واحده وانا كاتب لك ان شاء الله في المذكره الجديده الاعراب كذا كل في كل المساء غالبا يعني يعني جات يمكن أن يختصر شوي مفعول ثاني أما, أما, أما يكون مفعول واحد بس بنقول مفعول به إنما في مفعولين بنقول مفعول أول أو مفعول ثاني مفعول ثاني منصوب موسى مفعول أول منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهرها التعذر كذا نعم تمييز منصوب التعذر يعني ما ينفعش أقول إيه ما ينفعش أنط يضم على الألف يتعذر عليا يعني يمتنع أن أنطق بالضم على الألف اللي جينا موسى سا هتجيب الألف إزاي المناسبة معروف مش الثقل به إن لأ ممكن أنط يضم رأس الثقل شوية زي إيه يدعو ووو. ممكن أنط يضم على الوعاد السبة فسقل فالفص الصحة تقتضي أن أنطق بها فقول منع من زنا سقل إنما التعذر يمتنع ويستحيل أن أنطق بالضمة على الـ إيه أو الاعراب على الألف معايا وهتيجي برضه إن شاء الله في المعتل خلاص خلنا إن هذا أخي له تسعة وتسعون نعجة تسعة وتسعون هي ما هي ما هي في و هو هي تبدأ معروف إنه معطوف على إيه عن الأبله آه معطوف على إيه على تسعة تمام كده تسع مرفوعة هي يبقى تسعون معطوف علىها لانها مرفوع مرفوع زيها تسعون اعرفها بقى معطوف على تسع مرفوع وعلامة رفعيل ايه الواو لانه لانه ملحق بجمع المذكر الساني خلاص طيب تسعون معطوف على تسعة معطوف اه معطوف عليه لا بس في عرفه كده بقى تسع بقى بنقول ايه لو انت تعرف يعرف تسع يعني بنقول تسع ده هو خبر مبتدا مؤخر مبتدا مؤخر تمام آآ آآ مرفوع على مترفه الضمه وخبر تسع فين له اه تمام كده الجر المزور له اي تسع وتسعون معده كائنه له لان الجر المزور متعلق بمحذوف تمام كده وإنه طبعا واسمها هذا واخذت عطف بيان كده يعني ما خلاص اللي نعم على مرفوعه هو 9 مرفوعه وعلامه رفعها رفع لانه ملحق بجمع المذكر اللي السالم يبقى كده من, إيه؟ من, من, من عشرون من من عبابه يبقى الملحق بجمع المذكر السالم كان الراجع اولو ها عالمون لازم نحفظه عليون عشرون وبابه. خمسة اهلول اهلول مفردها ايه اهلة هتقولي طب ما احنا ضطنا لها وانول وخلاص ولاها مفرد ايه تمام كده اولا آآ آآ مش موضوع غير عقل كمان اهل مش مش مفرد اه مش على اسم جنس جنس يطلق على كثيرين ماشي ومش على وربما يطلق الاهل على المرأة طبعا الزوجة ولكن يطلق كذلك على الاهل اللي هم العشيرة يعني تمام كده إذن هو يطلق على كسرين وهو غير علم ولذلك كان جمعه ملحق بجمع المذكر جمعه كان ملحق بجمع المذكر ليس جمع مذكر سالم وإنما هو ملحق بجمع المذكر السلم له أهلون وطبعا ورد في القرآن الكريم بردو كثير قال الله عز وجل شغلتنا أموالونا وإيه وأهلونا أهلونا هنا إيه كده. طالما فيه هو يباع عطوف معطوف عن الأبن منه معطوف على اموالونا اموالنا ده بنعرفها ايه لا من اللي شغلنا اموالنا يبقى فاعل صح اموالنا فاعل تمام كده ناق بقى هنا بنسمى ناقل ايه ناقل ايه ارجو المفعولي شغلتنا احنا احنا اللي وقع لنا الشغل ايه اللي, <تصفيق> اللي قام بالشغل الاموال تبقى حضرتك يبقى نا هنا المفعولين مفعولين وأموالنا للفاعل وأهلنا معطوف على الفاعل وأمو على أموالنا يعني يبقى أهلنا معطوف على أموالنا مرفوع وعلامة رفعه إيه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر الصع. والله إخواني يعني من الحاجات اللي عجبتني جامد بصراحة فوق عند السيدات بسم الله ما شاء الله يعني. سيدا جبت لي مذكرة أختي من الأخوات جابت مذكرة كاملة ما تكلمت كلمة إلا وجدتها مكتوبة وبخطك خط مطبع بسم الله ما شاء الله ربنا بالكلاء قلت لها يعني دي دي نموذج تصور الأخوات كلهم صورووا فا نحنا ما نكسلش عن الكتابة الكتابة دي مهمة جدا على الفكرة فضيين هم فضي المفروض يجيبنا نسخ صح المفروض يجيب لنا نسخ كمان من الحاجات دي تقدم بسم الله ما شاء الله باستفاضه يعني جزاها الله كل خير وبرك لها استاذ احمد هو في الموضوع ده فمن من كلفك انت تجيب لنا خلاص آه. والله واخي الاستاذ محمد اه ده انت تبقى اكتب خلاص بقى يا عم الكوماندا. انت كومندا هنا انت بنزل. انت اصلا ايه يا ريت والله لو حد يرى بالأخت دياته وجبهنا ي... آه يبقى ممتاز تمام تمام كده باش خلاص خدت بالك فبنقول ايه آه... من أوسط ما تطعمون أهليكم أهليكم هنا ايه يعني عايزين نحكي من معنى كده نشو ايه مفعول به تطعمون فعل وفاعل وأهليكم مفعول به ما له بقى منصوب علامة نصب الايه لانه لانه ملحق بجمع المذكر السالم طيب بلذرنتم الا ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا اسم ايه مجرور باله وعلامه جره الياء لانه ايه ملحق بجمع طب المؤمنون المؤمنون ها. معطوف على ايه ماله بقى مرفوع علامه رفعه لانه جمع مذكر سالم بقى لأ. خلاص. طيب يبقى انتهينا من اهلون والعمثيلة كلها بتاعتها من القرآن الكريم طيب بعد كده ستة البنون البنون والبنين مفرد البنون ايه اه هتقول لي ابن طيب ما هو احنا خلانا منحق وغام المذكر السلم ايه لان هو اولا المفرد في ايه زي ما عاسوا ليه قول زي ما اقول انت فسي <تصفيق> ما أنا ايه المفرد لو احنا هنجمعه بالظبط هنقول الابنون مش هو ابن هنقول الابنون إنما هو جاء إيه البنون يبقى المفرد هنا تكسر ليست سالما فعشان كده آه بسأمي بقى إيه بسأمي مو الحق بجمع المذكر اللي إيه سليم ما ما سموه جمع تكسير ليه لأنه هو فيه ونون وآوياء ونون بيرفع بلوه ونون وينصب بالإيه بلياء ونون وينصب وجرب ليه ونون فبسميه جمع تكسير يبقى البنون والبنين مفرد وابن المال والبنونة عشان بعض الناس تقطئ تقول تقطئ تقول لك ايه المالو والبنونو لا البنونو جت من النسوه ليه يا عم المفروض يبقى المالو يبقى المفروض تبقى ايه البنونو صح بعض الناس يقول لك كده طب ليه بقى ترد عليه تقول له ايه هو ملحق وجمع مذكر السلم مرفوع من مست بالواو طب النون ديت ليه ايوه ليه لان النون جمع مذكر السلم ايه مفتوحة ونون ملحق به كذلك ايه تعلمه خلاص تمام يبقى ايه بنقول المال والبنونة زينة الحياة لايه الدنيا البنون هنا معطوف ع... اسم معطوف على المال مرفوع علامة رفع الواو لانه ملحق بجمع المذكر الايه السالي وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا بنينا معطوف على ايه تمام كده على مالا مش على ممدودا خلي بالك على مالا مم. مالا وبنين. يبقى بنين معطوف على مال منصوب وعلامة نصبه الايه الياء لانه ملحق بجمع الايه المذكر السالم طيب ايه صفة صفة اه المال وشهودا صفة البنين كده تمام كده امدكم بانعام وبنين ايوه معطوف على ايه على أنعام. على انعام تمام؟ وبنينا وبنيناء اسم معطوف على الانعام مجرور وعلى مجرور الايه؟ الياء لانه ملحق بجامع المذكر ايه كل من كان في الضلاله ها؟ فليمدد له الايه؟ هي فليمدد ولا فليمدد؟ صح كده؟ فليمدد له الرحمن مادة يمدد ديت تستعمل مادة غير امادة في القرآن الكريم مادة غير امادة هنا امدكم بانعام وبني اه لا لا هي مادة تستعمل في الشر خالبا انما امادة تستعمل في الخير ركز كده وراجع في القرآن كده فليمدد له الرحمن كل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مده هيفتح عليه طغيان وجبروت ما بعد كده خيره ولا في الشر الماده ديت يمدد عشان كده لو واحد قراها يمدد يبقى قلب المعنى تمام ما تجيش بقى يمدد هنا لانه يمدد تبقى من اماده انما يمدد من ايه من مده عشان كده فليمدد له الرحمن مده وتلاقيها ثاني يقول لك ايه لا نمد نمد له من العذاب مده نمد نمد لهم له من, له من العذاب مده نمد صح كده نمد نمد من ايه من مادة برضو. إنما برده انما يمجزكم بامال وبنين من ايه من أمادة وهنا ايه امدكم بما ايه تعلمون امدكم بانعام وبنين برضه في الخير هوت فاحذر يعني فرق بسيط هوت الناحو بقى هو اللي يقول لك هنا ده غلط وده صح تبقى لك يبقى له واحد بيقرأ مثلا ايه كل من كار في الضلالة فليمدد له الرحمن مادة فليمدد له الرحمن مادة ما تجيش فعش هو متخيل ان هي عادي تفرقش فرق شاسع تاني طب بعدين بقى منخلص <تصفيق> مادة تستعمل في الايه غالبا في الشر انما امادة في الخي... في الخيء الامثلة مادة ايه احنا قلناها انا مش فكرها بقى تاني ها فكروني بها انت بقى مدى فليمدد له الايه الرحمن مدى ونمد له من العذاب مدى دول الاتنين اللي ايه لمدى لشر اه انما امدى يمددكم بانوالي وبنين وامدكم بانعام ايه وبنين يلا دي على الماشي كده الله يكلم فبنقول هنا ايه سنون رقم 7 سنون وسنين جمع سنة سنه من لم تؤدبه المواعظ ادبته السنون السنون السنون هنا المقصود بها الايام الصعبة يعني الزمن يعني يقولك اللي ما بتربيهوش اللي ما يربيهوش والديه بتربيه الايام والليالي تلاقيه هو كده ده المعنى ده البلد يعني ف هنا بنقول أدبته السنين سرنا ايه بقى موقعها من الاعراب فاعل مرفوع علامه رفعه لأنه ايه ملحق بجمع المذكر الايه سالم طب ولا قد اخذنا الفراعنه بالسنين اسم مجرور بالباء وعلامه جره الايه بالياء ملحق بجمع المذكر الايه سالم فلابست السنين في اهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى سنينا لا سنينا اه مفعول به إيه؟ سنينة. مفعول به, منصوب آه. مفعول به منصوب وعلامه به منصوب نصبه الياء لانه ملحق بجمع المذكر الايه السال يبقى سنون من ضمن الأشياء بجمع المذكر السال لا ملحق سنون وسنين الاثنين ملحق ده زي اي حاجه انا كاتب هنا في الم... من بعد اعراب الملحق ودي زي المذكر ملحق كله ايه مرح... ملحق المفرد بتاعه ايه سنه غير عاقل هيت اه يعني تلاقي لازم تلاقي في في خلل في الشرط فتاء تاتئيس اه فتلاقي فيها شروط كتير مختل سنوات دي جمع بقى ايه جمع جمع مؤنث سالم مظبوط الكلمة الوحيدة ممكن تجد لها اكثر من جمع يعني انا براجل الحاجات ديت كمان في فلسان العرب يعني انا ببعتمش على كتب ناحية اكتر كمان او غير في تحديد القاعدة انما برجع برجع للمدرسة فلسان العرب اكتر يعني السنة دي اصلها سنة وه او سنة ها زي شفة اصلها شفة ها او شفة وه وزي الكلمة اللي جاية ديت اسمها إيه؟, ايه عضين اصلها ايه عضة وبعضهم بقول اصلها عضة ها وهكذا المقصود ده بعض... بعضين د الذين جعلوا القرآن عذين المعنى إيه؟ إيه؟ الـ الـ الـ الذين القرآن عذين. جمع قالة السوء. منهم من قال م مرموا ومنهم مرموه بالبطان. ومنهم من بقالة السوء. الك المنكر يعني. ومنهم مرمواه بال او الكذب. أو الشعر أو الكهانة يبقى فرقوا أقاويل لهم في القرآن أو تفرقة جعل القرآن عضين أي فرقوا أقاويلهم في القرآن فمنهم من وصفه بالكذب ومنهم من وصفه بالإفك ومنهم من وصفه بالكذب بالسحر والكهانة إلى أخره خلاص عضين هنا تيجي مرة عضون ومرة تيجي أحيانا تيجي عضون عادي تقبل أن أن تكون إذا رقعت في م مكان رفع تبقى عضون. تبا هي ليس مفردها لم ينطلق عليه شروط الجمع ولذلك الحقناه بجمع أو الحقها العلماء بجمع المذكر السالم الذين جعلوا القرآن عيدوين هنا آه تمام كده الجعل دائما ليه إيه لوفا بولين خلاص الذين جعلوا القرآن عيدوين جعل, جعل والواو والجماعة من فاعل والقران ده ايه مفعول اول خلاص وعذين و... مفعول به ايه ثاني تمام كده منصوب وعلامه نصبه الياء لانه ملحق بالايه بجمع المذكر السالم طيب برضه نفس القصه اعزين جمع عزه اه بمعنى متفرقين الآب بتقول ايه اه قبلها ثمال الذين كفروا قبلك مهطعين يعني اشربوا على اقيم الى رؤيتك مهطعين مادي عناقيه عن اليمين وعن الشمال اعزين تلاقو متفرقين حواليك كده كانوا يتحلقون حلقا حول النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون منه ايات القران متفرقين عن اليمين وعن الشمال اعزين اعزين هنا تبقى ايه هتبقى, هتبقى حال حال تمام كده تبقى ايه حال منصوب وعلامة نصبه الياه لانه ملحق لا مش صفة لا فما الذين كفروا قبلك الموطعين عن اليمين وعن الشمال عزين تمام حال المقصود هو هم متفرقين عن يمينه وعن الشمال فما للذين كفروا قبلك فضل تجي صفة اه عادي هي هنا من الصفة لان الزعل يقتضي مفعولين مثل قول الله عز وجل وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثه يبقى الملائكة مفعول أول واناث المفعول ثاني ومستقر سبحانه وجعل كلمة الذين كفروا السفلى هتقول لي السفلى هنا نعت لكلمه الذين كفروا اقول لك لا ده هي معرقه نافيه هي صفه اصلا السفلى صفه ولكنها موقعها هنا أنها مفعول ثاني ووجع على كلمة الذين كفروا أهيت مفعول أول وبعدين السفلة مفعول إيه؟ ثاني لأن الجعل يقتضي تغيير الشيء عن وجهه كان حاجة معنا وغيره وهكذا من هنا وجه... الذين جعلوا القرآن عيدوني؟ لا عزين هنا بالنقول عن اليمين وعن الشمالي حال هي حال متفرد يعني كأنه قال عن اليمين وعن الشمال بعدين عزين حال يعني متفرقين هم من نجا كفروا ويجوز ان تكون وصفا للكافرين لما تدي على خلاص بالآية هتلاقي ايه ذلك المعتمل الذين فما كفروا فمالي الذين كفروا قبلك وتبقى وصف لو بعض الصفه تبقى وصف المين صفة لل الذين لانها مجروره اهيت في فما للذين الذين اسم مجرور بايه باللام قِبَ لَكَ مُهْطِعِينَ فَمَا لِلَّذِينَ كَفْرُوا قِبَ لَكَ مُهْطِعِينَ عن اليمين عن الشمال عزين في أصل الل للذين كفر يعني قبلك ولكن الأنسب أن تجعل حالاً لأنها تصف حالها هؤلاء الكفار وهم يتحلقون حلقاً حاب النبي صلى الله عليه وسلم العشرة بقى آخر حاجة أرادون وتشكين لي أردون بفتح الراء أردون. لأن لو قلت أردون تبقى جمع أرض هي أصلاً جمع أراضٌ جمع أرض ملحق بجمع مذكر السالم وأرض السكن للرّاء فلازم تفتح الراء في الجمع عشان تبقى ملحق بجمع مذكر السالم تمام لأن هنا لو سكنتها تبقى أرضون كنا ضفتوا ونون خلاص وبالتالي كأنه أصبح شبيه بجمع مذكر سالم وهو لا يذكر على يكون جمع مذكر سالم إن الأرض مفرد غير عاقل اه هو ما لا تطبق عليه شروط الجامد ولذلك انا رجعتها لها لابن في ابن منظور في لسان العرب لاد جموع كثيره لارض فمن ضمنه ورس على الايه على تشكيل على فتح الراء قال ايه اراضون بفتح الايه فتح الراء اسم جنس كمان اهوت جامد لو أرض لا يعقل يبقى ما ينفعش يجمع جمع مثتر عاقل فبالتالي بنقول ايه هذه اراضون اراضون خبر مرفوع اما في المثال اللي عندنا دوت هذه أرض خبر مرفوع ونشكل الراء بالفتح وعلامة رفعه الاء الواو لأنه ملحق بجمع المذكر الاء سال خبر اه خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر سال زرت أراضين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الاء الياء لأنه ملحق بجمع المذكر سال قول النبي صلى الله عليه وسلم من ظلنا شبر من أرض أو من أخذ شبرًا هنا من إيه من أخذ شبرا من أرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين أراضين إيش مانطعش أراضين من سبع أراضين آه تمام كده يبقى إيه أراضين هنا إيه اسم مضف إليه مضاف إليه مجرور وعلامة جره إلية لأنه ملحق بإيه بجمع المذكر السالم اخر ملحوظة بقى عندنا ان احنا بنقول ايه ان النون جمع المذكر السالم ايه مالها مفتوحة على عكس النون المسنة وقال لك مثالين اولا خالدين وخالديني تشكل خالدين خالدين فتح النون والتانية خالديني بكسر النون خالدي ممكن اقول لك ايه عشان خ... اجيبونك متشكلين التين كده اقول لك ايوهما مثنن وايوهما جمع وما الفرق بينهما اه تشكيل تانية هود خالدين الاولين جمع اه خالدين تجمع خلاص الثانية اه خالدين ني ني مفتوحة انما دي مكسوره ده ايه مثنى رص فممكن ممكن السؤال ده ده سهل اهوت هقولك ايهما مثنى وايهما ايه او اجيبهم لك من غير تشكيل خالص اقول لك شكل لا, شك شك <تصفيق> لا ممكن اجيبهم لك من غير تشكيل برده اقول لك ايه شكل هاتين الكلمتين مرة جمعا ومرة ايه مثنى سهله دي سهله ثم بين الفرق بينهم يا ام ده اسئلة اسئلة اقولها بدي ده اسئلة ثانية خلاص مش حاجة دي كذلك نحل للتمرين فضل حاضر ماشي انا يعني لست سيحمد مشكورنا ان هيجبها لي برجعها وردو ايه نشيت عليه تشكيل يعني فضل ماشي قبل ما الناس تمشي عشان الناس تلها مستع... متأهبة للرحيل ازف التراح الايه المصطفين والمستفيين المصطفين الأخيار فشل جمع المصطفى يوون صاحبنا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا من المصطفين الأخيار. مصطفى جمعها مصطفيون اصلا كده اتخذتها اعلال في تصبت المصطفين هنحل التمارين ديت بنقول ايه اعراب جمع المذكر السالم صفحة كام التمارين؟ ايوه قال المطلوب استخرج جمع المذكر من اليات السابقة واذكر موقعه هو علامة اعرابه صفحة 42 قال يفلح المؤمنون المؤمنون ايه ها فاعل مرفوع علامه رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم يبقى دي دي الاجابه الصئ النموذجيه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم طب المدينه هم في صلاتين خاشعون خاشعون الحال ده منصوب الحال منصوب على طول هي خبر هم خبر ايه يعني التقدير هم خاشعون تمام كده هم ايه هم خاشعون يبقى خبر هم مرفوع علامه رفع الايه الواو لانه ما هم ما تقولش خبر وغلط سيم تيجه مطلقه كده لا لازم تحدد المبتدا برضو فيه تمام خبر هم مرفوع علامه رفع الواو لانه جمع مذكر سال وما كنا للغيب حافظي هم خلي بالك ان كنا ويكون والكلام ده كله بتنصب ايه ترفع اسم وتنصب خبر ركز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 ان الله لا يحب الخائنين خ... ايوه خائنين ايه يحب طبعا فعل مضارع الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدروه هو يعود على الله عز وجل الخائنين مفعول به منصوب وعلامه نصبه الياء لانه جمع مذكر ايه سال ستجدوني ان شاء الله من الصابرين اسم مجرور بمن وعلامه جره الياء لانه ايه جمع مذكر سال اولا مروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون خبر زيها بالظبط زي ايه فهم خاشعون دي برضو فهم مالكون التقدير كده يعني اللي في النص ده كلها متعلقات فهم لها مالكون يبقى التقدير فهم مالكون خبر ايه خبرهم مرفوع علامه رفعه الواو لانه جمع مذكر ايه سالم طب لا من المرسلين اسم مجرور بمن ماشي وعلامة جره ال إيه ال خلي بالك الام دخل على من ال يعني ما ما ما, ما تخدعكش هي الام التأكيد تأكيد الكلام لا من المرسلين تأكيد بإِنَّهُ الْلَّام من حرف جر والمرسلين اسم مجرور بمن وعلامة جره ال إيه الياء لأنه جمع مذكر سالم ده هذه من الآيات الكريمة ما يأتي في ماضيين واذكر وأذكر علامة بني كل منهما تمام افلحها ايه مبني على الايه على الفتح لان ما, ما يتصل به شيء الثاني الثاني تمام اللي, في... اللي بيقول ايه, اللي إيه؟ أنا خلقنا تمام كده خلقنا وكنا الاثنين على, على السكون نتصل به الفاعلين تمام طيب. يبقى افلحة كنا اا قلقنا برضو عملت ايدينا عملت برضو تمني على السكور لتصالب ايه اا مجني على الفاتح لتصالب بيتاء طب مضارعا واذكر علامة اعرابي تمام ما له بقى اه علامة رفول ايه ضم مرفوع ايه هه هم بتترفعش اخطي حالة احد بس لتجرده اه من المنصب والجاز هنا لا غير عامله لأنها نافية وليس ناهية يعني ربنا ما بينهاش نفسه ده هو يخبر عن نفسه أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول في فرق بقى بين النهي وليه نعم لو عزين هنا يقول له لا تجهروا بالسوء من القول لا ت... هيا يراجهنا الخطاب هو هنا بإخبار عن نفسه سبحانه أنه لا يحب يبقى ينفي عن نفسه أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول حرفين من الحرف المختصة بالأسماء ماشي وإن طب حرفا مختصا بالأفعال قد ولم اه لم تمام كده او لم يرم لم في منه قالت هنا ان في خلق السماوات والارض استخرج مما سبق جامع مذكر سالم والملحق به وحدد نوع كل من هم يبقى هنبينه ده جمع مذكر سالم وده ملحق به ونعربه ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أولي آه. مو اسم مجرور بنقول كده الأول العرس صحيح اسم مجرور بإلَّه وعلامة تجره الياء لأنه ملحق بضم المذكر السالم. يبقى نوصفه توصف صحيح كده. يعني ما نجيش مرة هذا نقول ده ملحق بضم المذكر والسالب. أنا حلت لا هو اسم مجرور باللام وعلامة تجره الياء لأنه ملحق بضم المذكر السالم. شغلتنا عملنا أهلنا مع اسم معطوف على ايه اموالنا ماشي مرفوع وعلامة رفعه الواو لانه تمام كده ملحق بجمع المذكر السال وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء بحاملين اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء لانه جمع مذكر السال وانت هتعرف انه جمع مذكر السال او ملحق ازاي لازم تكون حافظ العشر اسماء اللي احنا وناهم دول طالما مش فيهم يبقى, مل... يبقى جمع ايه هذه مذاكرة... الفريقة سهلة خلص اي خلص <تصفيق> جام تفرد؟ ماشي بس انت ايه انت وتجمع اي في... هم عشر اسماء عشر اسماء دول هم الملحق وزام المذاكر السالم ما هوش منهم منهم؟ يبقى... اذا جام المذاكر السالم لا انا الورقة الورقة دي فين؟ في المكتبة تحت يا كل واحد صورها واتكمل بقى تأخذ المذاكرة ان شاء الله يوم اللي... يوم الاثنين إن شاء الله والاسبوع الجاي يعني لأنها تأخذ هتأخذ كتاب كتيره أنا ملخص نفدت كله في 16 عشر صفحة إن شاء الله يعني كله إجمالا يعني بعد كده إن شاء الله ننزل كتاب ن نلخصه كله آه. آه إن شاء الله بإذن الله بعد كده آه لا لسه نوم لقيه لقيه تعز نوم لقيه تعز كاذبون لا اللام هنا مش مش لام جر اللام تاكيد لام الجر مكسوره للغيب حافظين للمتقين لام جر مكسوره انما لم التأكيد لا لا مفتوحه اهيت خبر ايه تمام كده خبر ان مرفوع وعلامه رفعه الواو لانه ايه جمع مذكر سالم مفرد كاذب هو معروف المال والبنون زينه الحياه الدنيا المال مرفوع مرفوع وعلامة رفعه اللي هو لأنه جاء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم لأنه ملحق بجمع المذكر السالم طيب وما رسلناك إلا رحمة للعالمين اسم جرور باللام وعلامة جره الياء لأنه ايه ملحق بجمع المذكر السالم خلي بالك ماشي وعادنا موسى ثلاثين ليلة ثلاثين مفعول ثاني منصوب علامة نصب الياء لإن لإنه ملحق بجمع المسلحين. المسلحين إيه ملحق بجامع المذكر سالم إننا نضع أجر للمصلحين مصلحين إيه مضاف إليه أجر المصلحين أو أضفنا الأجر للمصلحين مضاف إليه مجرور وعلامة جرية إيه الياء لإنه جامع مذكر سالم وصلي اللهم ما سلي مبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته